وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضُلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَنْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً